يكون قريباً يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إِلَّا بثم إلا قليلة وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم